مع تغير بناء المفرد المفرد من المفرد من الرجال هو رجل المفرد من الرجال فرجال زل على ثلاثة فأكثر مع تغير بناء المفرد انظروا قلنا رجل رجال فتكسر فتكسر الاسم هذا رجل فصار رجال تمام إذا قلت رجال تغير بناء المفرد وتكسر فالمفرد رجل راء مفتوحة جيم مضمومة أما الجمع رجال راء مخصورة وجيم مفتوحة بينهما وبين اللام ألف بينهما يعني بين الجيم واللام حرف الألف فإن المفرد رجل رجال تكسر لذا نقول جمع, جمع تكسير تكسر بناء المفرد تمام أنتم ماي الإخوة إذا تغير بناء المفرد لهذا نسميه جمع تكسير لأننا كسرنا المفرد إيش معنى كسرنا المفرد يعني حطمناه وأتينا بصوره جديدة تمام هذا جمع التكسير ما دل على ثلاثة فأكثر مع تغير بناء مفرده ثم قال المؤلف الذي يرفع بالدم هو إيش هو جمع المؤنث السالم والجمع المؤنث السالم كذلك يرفع بالدمة وهو ما دل على ثلاثة فأكثر مع سلامة بناء المفرد جمع المؤنث السالم ما دل على ثلاثة فأكثر مع سلامة بناء المفرد وقيل تعريف آخر ما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفربه مثال هند نجمعها جمع مؤنس سالم هندات وعائشة عائشات وخديجة خديجات وفاطمة فاطمات وهلوم ما جرى إذا المادل على ثلاثة فأكتر مع سلامة بناء المفرد انظروا زدنا ألف وتاء زدنا ألف وتاء المفرد بقي هو جمع التكسير يتغير يتكسر بناء المفرد اما جمع المؤنث السالم فيبقى الجمع يعني سالم لذا نسميه سالم اذا ما دل على ثلاثه فاكثر مع سلامة بناء المفرد وان شئت فقل ما جمع بالف وتاء مزيدتين هند هندات يعني جدنا الف وتاء عائشة عائشات تمام وأظن في القدر كفاية حتى نضبط المسائل المهم أننا نمشي حبة فحبة وترسخ الدرر والفوائد الآجرومية نسبة لابن أجروم هو عالم في النحو له هذا المتن اسمه مقدمة وهي وهو متن في النحو تمام وسميت الأزمية نسبة للمؤلف رحمه الله أظن في القدر كفاية حتى ترسخ المعلومات في أذهانكم نهاية نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يلين الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرزقنا طيب عادي تريد أن نعرف ابن اجر العالم ان شاء الله المره الجايه نبين بعض الأمور فنسال الله جلت قدرته وتقدست اسماؤه ان يرين الحق حقا وان يرزقنا اتباعه وان يرين الباطل باطلا وان يرزقنا اجتنابه وأن ياخذ بايدينا اليه وأن يقبل بقلوبنا عليه اللهم ويشرح صدورنا وأصلح بالنا وثبت أقدامنا وهدي قلوبنا ويسرح والنا وثقن قلوب الحاسدين والباغين واحفظنا كما حفظت الروح في الجسد يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الإخلاص ونعوذ بك من الرياء ونعوذ بك من النفاق ونعوذ بك من السمع اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوه المتين وصلى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه